تقول ما معنى منهج الموازنات الذي نسمعه وعذرا على الإصطال عليكم شافاكم الله تبارك وتعالى يا أما منهج الموازنات فهذه كلمة أصبح الناس اليوم يقولونها ولا يعرفون معناها منهج الموازنات له ثلاثة أبواب وأسباب أما الباب الأول فهو باب الرد إذا أردت أن ترد على بعض أهل البدع فانشغل في الرد عليهم ولا تذكر شيئا من حسناتهم فإن هذا داعية للتغرير بهم أما إدارة الترجمة والتقييم فحينئذ لا بد من ذكر الحسنات والسيئات في باب الترجمة وفي باب التقييم كما يقول الشيخ بن باز وكما يقول الشيخ بن عثيمين وكما يقول الشيخ صالح عن غيره من العلم وأما الباب الثالث أن هنالك في بعض الأحيان تقطب المصلحة أن تذكر بعض المحاسن من باب التأثير الإيجابي على هذا المردود عليه في ضمن إطار ضيق وفي ضمن زاوية لها إيجابياتها إن شاء الله وهذا رأيته من كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى